ثم بعد ذلك ثنى بذكر ما يقابلهم وهم أهل الكفر وما هم عليه من الضلاله التي لا ينزعون عنها وأن الإنذار لا يجدي معهم لأن الله قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة فهم لا يؤمنون ثم ثلث بعد ذلك بذكر هذه الطائفة وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما شبههم كالشات العوراء تعور بين الغنمين وهم أهل النفاق فهم في الظاهر يظهرون الإسلام فيحسبون على المسلمين وفي بواطنهم ينطوون على الكفر بالله تبارك وتعالى فهذه الطوائف الثلاث صدر بها هذه السورة الكريمة آيات الأربع في أولها في صفات الفريق الأول من أهل الإيمان وآية في صفة الكافرين ثم بعد ذلك جاء وصف هؤلاء واطنب في ذكرهم بأوصاف متعدده ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين إن الناس فريق يتردد متحيرا بين المؤمنين والكافرين يقول بلسانه ما ليس في قلبه يدعي الإيمان آمنا بالله وباليوم الآخر وحالهم لا تدل على إيمان بالله ولا باليوم الآخر ولهذا نفى الإيمان عنهم فالله تبارك وتعالى نبه بهذه الآية على صفات هؤلاء المنافقين لئلا يغتر بهم أحد من أهل الإيمان لأن يغتر بظاهرهم ودعواهم التي ادعوها فيقع بسبب ذلك من الفساد ما لا يقادر قدره فهذه الأوصاف لهؤلاء المنافقين التي يجل الله عز وجل بها حالهم وظواهرهم وبواطنهم كل ذلك من أجل أن يحترز ويحتاط لأنهم الفئه الأخطر هم الذين يعرفون جوانب القوة وجوانب الضعف عند المسلمين هم الذين يعرفون أحوال المسلمين من الداخل فيطلعون على ما لا يطلع عليه الكفار فهؤلاء يلابسونهم صباح مساء ويخالطونهم ويحضرون مجامعهم ويعرفون أهل الإيمان الراسخ من ضعفاء الإيمان ويعرفون الفئة المؤثرة القوية في الصف المؤمن ويعرفون من هم دون ذلك فإذا جاء العدو من الخارج فهؤلاء هم عينه وأدلاؤه عبر التاريخ يدلون على عورات المسلمين وعلى جوانب الضعف فيفتك العدو ويدلون على من لهم شأن وأثر في الأمة يدلون العدو عليهم وعلى ما لهم من منزلة ومكانة ونحو ذلك يعرفونه بهم تعريفا كاملا ثم بعد ذلك العدو يجعلهم هدفا من أجل ضرب الإسلام والمسلمين في مقاتل كل هذا يكون على يد هؤلاء المنافقين ولهذا يحذر الله عز وجل منهم بل نزلت سورة باسمهم وهي سورة المنافق وهذه الآية أيها الأحبة ومن الناس تدل على أن مجرد الدعوة والقول باللسان لا تنفع صاحبها فلابد أن يصدق ذلك القلب والعمل فالعبرة بما يكون عليه الإنسان من حال وما ينطوي عليه قلبه من إيمان وخلافه وما يكون عليه من العمل أما الدعاوى فلا يعجز عنها أحد هؤلاء الذين تكلم الله عز وجل فيهم وبين فسادهم وشرهم وكذبهم رب العالمين الذي يعلم السر واخفى يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر ونفى الله تبارك وتعالى عنهم الايمان وما هم بمؤمنين فدل على ان حقيقه الايمان ليست بمجرد الاقرار باللسان وهكذا سائر الدعاوى ايها الاحبه الدعاوى سهله قد يقول الانسان بانه على حق على ايمان على سنه على استقامه ولكن الواقع قد لا يسعفه ولا يصدقه وهكذا فيما يتصل بمفردات الأعمال القلبية أو أعمال الجوارح وما إلى ذلك مما يتصل بالسلوك وغيره فقد يدعي الإنسان أنه صادق أو أنه على أمانه أو أنه على خلق أو أنه كريم أو نحو ذلك ولكن الواقع قد يكذبه ويرد دعوه وهكذا في سائر الأوصاف التي يدعيها الإنسان لنفسه إنه كان ظلوما جهولا عامة الناس أيها الأحبة لا ينصفون من أنفسهم من أنصاف عزيز ولو وجه إليه الوصف الذي يليق به لغضب ولكن الحال التي تدل على صدق الإنسان من كذبه وفي قوله تبارك وتعالى هنا وما هم بمؤمنين هذا تأكيد شديد على عدم إيمانهم ما قال وما آمنوا فما جاء بالفعل وإنما عادل عنه إلى الاسم بمؤمنين مؤمن أذا اسم ولم يعبر بالفعل فما قال وما آمنوا وإنما وما هم بمؤمنين، فهذا يخرج حتى ذوات هؤلاء من عداد المؤمنين يعني لم يكتفي بنفي الإيمان عنهم فقط بل نفى عنهم أيضا كونهم في جملة أهل الإيمان ليسوا من أهل الصف المؤمن بل هؤلاء نبت طفيلي يعيش على مصالح الأمة وألامها ويقتات على جسمها وجسدها كما قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أجسام ما شاء الله لماذا؟ لأن كل العناية كانت بالاجسام والذي أوقعهم في النفاق ما هو؟ هو من أجل حفظ المهج والاموال فهم مع من غلب كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم يعني المدينة من أقطارها من نواحيها ثم سئلوا الفتنة لآتوها على هذه القراءة التي نقرأ بها لآتوها يعني سئلوا الكفر على الراجح من أقوال المفسرين بذلوه وما تلبثوا بها إلا يسيرا لا يحتاج إلى تفكير وطول نظر وتقليب الأمور مباشرة هو مع من غلب على دين من غلب وفي سورة الحشر وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ما شاء الله نامية وامتدة نظارة المؤمن لربما يبدو فيه شيء من التعذى من العباده ومن الوان البذل والعمل الذي يعمله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى لكن هؤلاء أبدا كما قيل ترعى وهي رابضة جالس هكذا يأخذ من الغنيمة ومن الفي وما إلى ذلك في عداد المسلمين في الظاهر ولكنه لا يكلف نفسه جهدا ولكن بعدت عليهم الشقة إذا كان السفر بعيد الغزو بعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحجموا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حرا وليس عندهم استعداد أن يرهقوا هذه الأبدان تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كلام جميل ومنمق ومصفف، ولكنه كملمس الحيء، أملس، ناعم، ولكنه ينطوي على شر، فاتك، وان يقول تسمع لقول كأنهم خشب مسنده، خشب، هذا الخشب، والبليد البعيد يقال له لوح، ما يفهم، لوح. كأنهم خشب مسنده خشبه قد تقوم آكذا في عمود انتفع به قد تكون في سقف ينتفع به لكن هؤلاء نبتة طفيلية هكذا مسندة على غيرها متكئة على غيرها لا تقوم بنفسها هي فقط تضيق المكان تحجز مكان ولكن بلا جدوى بلا فائدة صلى الله عليه يدخل ويخرج مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خرج بكل بلاهه ماذا قال آنفا نزلت آيات أيكم زادته هذه إيمانا يقوله ساخرا يقول ما شفنا شيء هذه الآيات من منكم زادته إيمانا يا شطار فهؤلاء هم الشر المحض قال وما هم بمؤمنين فعبر بهذا إلس المعدل عن الفعل وأكده بالباء للمبالغة ما قال وما هم أهل الإيمان مثلا أو نحو ذلك قال وما هم بمؤمنين مبالغة في نفي الإيمان عنهم وتسلط النفي على اسم الفاعل الذي ليس مقيدا بزمان ليشمل النفي في جميع الأزمان وما هم بمؤمنين لأنه لو قال وما آمنوا فهذا في الماضي وما يؤمنون يعني في الحاضر أو في المستقبل وما هم بمؤمنين مؤمن فجاء النفي هنا على الاسم اسم الفاعل ليشمل ذلك جميع الأوقات جميع الأزمان وما هم ما آمنوا لا في الماضي ولا هم على إيمان الآن وليسوا أيضا بمؤمنين في المستقبل وهؤلاء الله تبارك وتعالى اخبر عن بواطنهم وعن هذه الممارسات والمزاولات التي عليها قوامهم وهي منشا تصرفاتهم واعمالهم يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون خادعون الله يعتقدون بجهلهم انهم يخادعون الله والذين امنوا باظهار الإيمان وإضمار الكفر وما يخدعون إلا أنفسهم لأن عاقبة هذا الخداع تعود عليهم لفرط جهلهم لكنهم لا يشعرون ولا يحسون بذلك لفساد قلوبهم وانطماس بصائرهم وانعدام شعورهم كما سيأتي ومشاعرهم فهذه الآية تذكر هذه الأوصاف التي هي مبعث الأفعال والأقوال التي تصدر عنهم أن ذلك مبناه على الخداع المخادعة لكن المخادعة لمن؟ خادعون الله تدأ بهم ذكره تبارك وتعالى لأن مخادعته أشد وأعظم وما ظنكم بأحد من الناس من البشر من المساكين من الضعفة يخادع ربه ما حاله وما مآله لا شك أنه إنما يخدع نفسه فهذه التصرفات وهذه الأعمال التي يخادع بها الواقع أنه يحفر بها قبره ويهلك بها نفسه ويبحث فيها عن حتفه فهو يصول ويجول في هلاك نفسه ثم انظروا أيها الأحبة في ما تفيده هذه الآية الكريمة يقادعون الله والذين آمنوا إن ذلك يفيد المزيد من الاحتياط والحذر منهم أو لا يخادعون الله. لا إذا قيلك فلان ترى مخادع، فلان صاحب خداع، فلان ماكر، صاحب مكر مجرد ما تسمع باسمه تحتاط. بمجرد ما تراه تنقبض وتحتاط في كل شؤونك لألا تقع في حذائه. فهؤلاء ربنا تبارك وتعالى يحذرنا منهم مهما تجملوا به من الأقوال إن كان هؤلاء في الجيش فهم يعطون الكفار المعلومات التي يكون بها الضرر على المسلمين عدد المسلمين وما معهم من أنواع السلاح ويخبرونهم عن قياداتهم وعن مواقعهم وما إلى ذلك كل التفاصيل يقدمونها بالمجان للعدو لأنهم اعداء فهم يدلون على عورات المسلمين ولكن كما قال الله عز وجل وما يخدعون الا انفسهم وهذا يؤخذ منه أن المكر السيء لا يحيق الا باهله فهؤلاء الذين يخادعون الله يظنون انهم قد نجحوا او غلبوا حينما قبل ذلك منهم في الظاهر يعني الاسلام فحقن الدماءهم وأعطوا من الغنيمة أو أعطوا من الفي أو نحو ذلك الواقع أن هذا الخداع عائد إليهم وما يخدعون إلا أنفسهم فجاء بصيغة الحصر أقوى صيغة من صيغ الحصر التي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله أقوى صيغة النفي والاستثناء النفي والاستثناء صيغ الحصر, الحصر يكون بإنما تقول إنما الكريم زيد يعني ما في كريم غير زيد إنما الشجاع زيد لكن حينما تقول لا شجاعة الا زيد ولا كريمة الا زيد هذه اقوى في الحصر حصرت الكرم فيه فهنا يقول الله عز وجل وما يخدعون الا انفسهم فهذا يدل على ان هذه المخادعه لا يضرون بها الا انفسهم لا يضرون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يضرون اهل الايمان انما ذلك يعود اليهم فهؤلاء مثل الذي يلتذ لعق دمه القط الذي يلعق مسن الجزار شقق لسانه ويلعق دمه الذي ينزف ثم ما يلبث أن يسقط وكان قبل ذلك يتلذذ بهذا الفعل يظن أنه يلعق دما من بقايا لحم في هذا المسن وهذا من أعجب الأمور لأن المخادع عادة كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله إما أنه يحصل له مراده من هذه المخادعة يحصل على بغيته ومطلوبه أو يسلم لا له ولا عليه أما هؤلاء فلا سلامه ولا حصول مبتغى وإنما عاد هذا الخداع عليهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها لأن الله تعالى لا يتضرر بذلك. ولا أهل الإيمان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأولا حينما حقنوا دماءهم وأحرزوا أموالهم بهذه الدعوة دعوة الإيمان لم يكن ذلك بضرر على الله ولا على المؤمنين لكن الواقع أنه ضرر عليهم استمرأوا هذا الفعل كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة يعني ترس، يتقون به ما يوجه اليهم من الاتهامات ترس. جنة فصدوا عن سبيل الله فالفاء تفيد التعليل وترتيب ما بعدها على ما قبلها فاء صدوا ما الذي جعلهم بهذا الصدود تخذوا أيمانهم جنة هم لما رأوا هذه الأيمان تروج ويقبل منهم هذا الحلف استمروا صدوا هنا بمعنى صد اللازمة يعني صدوا في أنفسهم بقوا على النفاق والكفر وتركوا الإيمان صدوا في أنفسهم وتكون متعدية صدوا غيرهم صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان عن إقامة حكم الله فيهم بهذه الأيمان الكاذبة والله ما قلنا فلم يقم عليهم الحدود التي يستحقونها حد الردة مثلا حينما يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو نحو ذلك وكذلك أيضا صدوا صدوا المؤمنين عن الجهاد صدوهم عن الإنفاق في سبيل الله صدوهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صدوا الكفار عن الدخول في الإسلام كل هذه المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله داخل في هذا المعنى فصدوا عن سبيل الله فلم يذكر نوعا من الصدود وإنما أطلقه فيدخل فيه جميع هذه الأنواع فهنا إذا قاموا يوم القيامة فيحلفون له كما يحلفون لكم الناس يقومون من قبورهم ينفضون التراب عنهم وهؤلاء يقومون ويحلفون الايمان، أنهم على الايمان، وأنهم ما قالوا وما فعلوا يظنون هذه الايمان أنها تروج يوم القيامة عند الله كما قبلت منهم في الدنيا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يبعثهم الله جميعا يجمعهم الطيور على أشكالها تقعوا الأسراب يجمع الناس أهل النفاق مع بعض وأهل الإيمان وهكذا اليهود مع بعضهم والنصارى مع بعضهم فهنا يبعثهم الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يعني يظنون أن هذا الحلف ينفع فحتى في يوم القيامة يظنون هذا لذلك حينما يكون الناس على الصراط ينطفئ النور الذي مع المنافقين فيقولون لأهل الإيمان انظرونا فضرونا، نقتبس من نوركم كنا معكم في الدنيا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا انظر إلى أثر الخداع اللي في الدنيا يخدعون يوم القيامة خدعون الله خادعهم. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم كنا معكم في الدنيا ونصلي معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم فكان ذلك نتيجة صور عاد الصراط ظلمة شديدة وأحد من السيف أدق من الشعرة وتحته الصراط جهنم ويمشي في ظلام الإنسان يمشي في أرض فسيحة في ظلام ويقول بيده هكذا يخشى أن يسقط فكيف إذا كان يمشي على صراط وتحته جهنم وإذا سقط سقط وبهذه الدقة وبهذه الظلمة فعند ذلك ينطفئ النور ولا ينفعهم الدعوة السابقة القديمة وما إلى ذلك كل ذلك يتلاشى كله بسبب كفرهم ونفاقهم وفجورهم وهم لجهلهم وحماقتهم وما يحملون من النفوس الغليظة الجافة الجافية لا يشعرون ما يشعرون أنهم يفعلون ذلك بأنفسهم نفع عنهم الشعور وهو أول مبادئ الإدراك فبنفي أول مبادئ الإدراك ينتفي كل إدراك شعور البداية نفيت عنه إذن الفقه من بابي أولى فهؤلاء في ضياع بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وهؤلاء في حال من الخزي لأن هؤلاء ليسوا أصحاب مبدأ أم ليس لهم مبدأ يدافعون عنه ويموتون عنه ويحيون من أجله هم يحيون من أجل الشبر البطن هذا من أجل هذا البطن الدين ليس بمهم عندهم أينما توجه هذا البطن توجهوا معه والله المستعان هذا والله أعلم صلى الله عليه محمد عليه وصحبه طيب هل عندكم فوائد نعم يقول أن الله قال في الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في المنافقين قال وما هم بمؤمنين فهذا هو الختم أيضا أو نتيجة لهذا الختم بمعنى أنه نفى عنهم الإيمان في الأزمنة كلها الماضي والحاضر والمستقبل لا يؤمنوا إن كان هذا هو المعنى يكون ذلك أثرا للختم ونتيجة له هذا المعنى ذكر بعض أهل العلم اللي هو تسلط النفي على الاسم الذي أشرت إليه قبل قليل نعم طيب في فوائد فضل نعم قصك أنه قال يخادعون الله فاخدعهم للأهل الإيمان هو مخادعة لله هكذا قد يكون هذا وقد لا يكون لأنهم في الآخرة قال فيحلفون له كما يحلفون لكم هذه مخادعة منهم لله عز وجل مجازة ختم الله على قلوبه هذه صفة فعلية وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وبعض أهل العلم يقولون باب الأفعال أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء فهذا فعل من الله عز وجل ختم على قلوبهم فعل نعم. وبعض الأهل العلم يعبر عن مثل هذا يقولون هذا من الصفات الفعلية الختم والطبع هنا. لا لا من غير مقابلة من غير مقابلة لأن ختمه لا يقابل ختمهم أصلا وطبعه لا يقابل طبعا لهم فليس هذا إنما يقصدون في المقابلة ما يذكرونه في قوله يخادعون الله وخادعهم المخادعة بعضهم يقول هذا على سبيل المقابلة والواقع أنه ليس بلازم فقد تكون المخادعة على سبيل المقابلة يخادعون الله وخادعهم وكذلك الكيد والمكر ولكن يقال إن المخادعة والكيد والمكر إذا كان بمن يستحق فهو كمال ولذلك هذا من الأوصاف التي لا تكون كمالا بإطلاق وإنما تكون كمالا حيث يحسن ذلك ويكون بمن هو أهله يستحق ذلك وذلك انظر مثلا في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فقابله بكيدهم لكن يقول الله عز وجل في الآية الأخرى وأملي لهم إن كيدي متين ما ذكر كيدهم ما ذكره في مقابلته وهكذا في المكر ويمكرون ويمكر الله فقابله بمكرهم لكن في الآية الأخرى أفأمن مكر الله؟ ما ذكر مكره وما قابله به مثل هذا لا يقيد ويقال إنه لا يكون إلا مع مقابله لكن يقال يكون كمالا إذا كان بمن يستحق فهي من الصفات المنقسمة يعني تكون مدحا كمالا وقد تكون نقصا فالذي يضاف منها إلى الله هو الكمال